ل مما عظم الله به الملائكة ونحن نتحدث عن حملة العرش عظيم خلقهم وربنا يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا ألي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قال عليه الصلاة والسلام كما عنده بدود في السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام في رواية عند ابن أبي حاتم خفقان الطير سبعمائة عام وهذا يبين لك عظمة بعض من يحملون العرش فكيف بالعرش؟ مع استصحاب أمر عظيم وهو أن الله جل وعلا غني عن العرش غني عن من يحملون العرش غني عن من يطوفون حول العرش غني عن خلقه كلهم هذا قال الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فأول ما ينطقون به التسبيح وقال في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به مع أن الإنسان يقول المفترض في غير القرآن أن يقال يؤمنون ويسبحون لكن الله قدم التسبيح لما؟ لنكتة بلاغية عظيمة وهي أن هؤلاء الحملة يسبحون الله حتى لا إذا رأاهم الرائع لا يظن تعالى الله عما يقول الظالمون لا يظن أن الله مفتقر إلى العرش أو حملته فهم يسبحون الله وهم يعلمون أنه لا حول لهم ولا طول ولا قوة إلا بالله وأن الله مستغن عنهم ومستغن عن العرش وهؤلاء حملة العرش والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وحوله الكروبيون وهم طائفة حول العرش وهم من أقرب الملائكة مقامة يطوفون حول العرش والله قال الذين يحملون العرش هذه طائفة ومن حوله اي من حول العرش ممن يطوفون به فاولئ حملته حمل